عدنا ولله الحمد و ا ل م ن ة بعد تغيير الموعد الى يوم السبت من كل اسبوع ان شاء الله تعالى في تمام الحادي ة عشر بتوقيت م ك ة ا ل م ك ر م ة حرسها الله تبارك وتعالى وحفظها مع س ل س ل ة شرح الاربعين النوويه ة للامام ال محدث الفقيه أ ب ا زكريا يحيى ا بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى والكلام اليوم إ ن شاء الله عز وجل مع الحديث الثالث والعشرون من ا ل أ ح ا د ي ث الجوامع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله في صحيحه ل ل ر و ا ي ة يحيى بن أ ب ي كثير عن زيد بن سلام عن زيد بن سلام حدثه عن أ ب ي مالك ا ل أ ش ع ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها وهذا كما ذكرت أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه وله روايات أ خ ر ى واختلف عن ر و ا ي ي يحيى بن كثير زيد زيد بن بن بن بن عن زيد أسلم أو زيد بن سلام أو زيد بن سلام سلام هل سمع منه أ م لا و أ ن ك ر السماع ا ل إ م ا م يحيى بن معين رحمه الله ولكن أ ث ب ت ه ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحم الله الجميع أ ن يحيى بن أ ب ي كثير سمع من زيد وهنا ه ن ا بالسماع صرح صرح بالسماع عنه فالحديث صحيح إ ن شاء الله تعالى والدال على ص ح ة الحديث أ ن ه أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث حديث عظيم وهو من مباني ا ل إ س ل ا م وكما ذكرت ا ل آ ن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه ا ل أ م و ر التي يجب على المسلمين أ ن يقتفوها أ و ي س ي ر عليها ويطبقوها ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن وهنا الطهور بضم الطاء وليس بفتحها ل أ ن الضم هو فعل الشيء إ ذ ا قلنا الطهور أ ي هو فعل ا ل ط ه ا ر ة أ م ا إ ذ ا أ ط ل ق ن ا لفظ الطهاره ة أو ا ل ط و فهو يتوضأ ر بفتح بخلاف الطاء الماء الذي يتوضأ منه هذا منه ما اختلف عليه اهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان هل المراد هنا الطهور هو فعل ط ه ا ر ة المياه للوضوء ام هو الطهور المتعلق بالنجاسات ا ل ب د ن ي ة او ا ل م ا د ي ة و ا ل م ع ن و ي ة وفي ذلك اختلف اهل العلم كثيرا في بيان هل ا ل ط ه ا ر ة هنا التي هي تعدل شطر الايمان اي جزء من الايمان او نصف الايمان هل هي ط ه ا ر ة ل ص ح ة الوضوء ام هي ط ه ا ر ة معنويه تفرق بين فعل ا ل م أ م و ر ا ت وترك المحذورات والاختلاف فيه كثير ومنهم من قال ب أ ن المراد بالطهور هنا التطهر بالماء من ا ل أ ح د ا ث الذي هو الحدث ا ل أ ك ب ر والحدث ا ل أ ص غ ر والحدث ا ل أ ص غ ر و ب د أ مسلم رحمه الله تبارك وتعالى ب إ خ ر ا ج هذا الحديث في أ ب و ا ب الوضوء و أ ي ض ا ابن ماجه والنسائي وغيرهما ومنهم أ ي ض ا من قال ب أ ن الوضوء هنا أو الطهور هنا المراد ط ه هنا و ر ا ل به شطر ا ل إ ي م ا ن أي جزءه الذي هو يكون تابعا ل ل ط ه ا ر ة أ ي ا ل ط ه ا ر ة من ا ل أ د ن ا س ومنهم من قال أ ي ض ا أ ن ذلك يفرق بين المؤمن والكافر المؤمن والكافر الذي هو ط ه ا ر ة أ ي ينجي نفسه من ا ل ب ذ ع والشركيات بفعل ا ل م أ م و ر ا ت وترك المحذورات وغيرها فهذا بالنسبه الى الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن نعم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام طيب في هذا ف إ ن ه قال في شرحه على أ ر ب ع ي ن أ ن هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن بضم الطاء يعني ا ل ط ه ا ر ة شطر ا ل إ ي م ا ن أ ي نصفه وذلك أ ن ا ل إ ي م ا ن تخلي وتحلي أ م ا التخلي فهو التخلي من ا ل إ ش ر ا ك ل أ ن الشرك بالله ن ج ا س ة كما قال الله تعالى إ ن م ا المشركون نجس فلا يقربوا فلهذا كان الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن وقيل إ ن معناه أ ن الطهور ل ل ص ل ا ة شطر ا ل إ ي م ا ن لان أ ن ل ل ص ا ا ة إ ي م لأن ا ل ص ل ا ة إ ي م ا ن ولا تتم إ ل ا بطهور لكن المعنى الأول أحسن هذا بالنسبة إلى كلام الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الوصول إلى أحسن ابن عثيمين هذا وأعم رحمه ترجيح في ل أ ق و اهل ل أ العلم في معنى الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن فهنا وصف أ و ما ذهب إ ل ي ه رحمه الله هو التخلي والتحلي لذلك القاعده المعروفه ا ل ت خ ل ي ة قبل ا ل ت ح ل ي ة تخلي نفسك عن كل ما يشوبها من الأدناس والأقدار والشركيات وغير ذلك وتحليها ب ا ل إ ي م ا ن إ ذ ن الطهور هنا المعروف هو شطر ا ل إ ي م ا ن ط ه ا ر ة سواء كانت ب د ن ي ة أ و سواء كانت م ع ن و ي ة وضرب مثلا هنا أ و ذكر كلام الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا ي ق ر ب ا ل م س ج د الحرام بعد عامهم هذا ونعرف أن ه ذ ان م ع المشركين ه أن ا عندهم ن ج ا س ة م ع ن و ي ة هنا المراد ا ل ن ج ا س ة ا ل م ع ن و ي ة وهي الشرك إ ذ ن لكي يدخلوا في ط ه ا ر ة م ع ن و ي ة لابد ان يسلموا فهذا أقرب الأقوال أقرب او احسن الاقوال لمعنى الطهور شطر الايمان, الطهور شطر الإيمان والايمان هنا معناه فعل ا ل م أ م و ر ا ت وترك ا ل م ح ذ و ر ا ت المعنى العام المعروف اما المعنى الذي عند اهل ا ل ل غ ة هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح واعتقاد ب ا ل ن ي ة وما كان عليه السلف رضوان الله عليهم في تعريف الايمان هو الايمان قول وعمل, الإيمان قول وعمل ولذلك قال ا ل إ م ا م البخاري أ م ي ر المؤمنين في الحديث رحمه الله أ خ ذ ت عن أ ل ف شيخ كلهم يقولون ا ل إ ي م ا ن قول وعمل وهنا نرى أ ن ه لم يذكر ا ل ن ي ة و أ ه ل العلم قالوا ب أ ن ا ل ن ي ة د ا خ ل ة في العمل ا ل ن ي ة تدخل في العمل ف إ ذ ا قولهم ا ل إ ي م ا ن قول وعمل إ ذ ن يشتمل على ا ل أ ع م ا ل ا ل ن ي ا تشتمل ت أ و تندرج تحت ا ل أ ع م ا ل نعم وفي الشرع ا ل إ ي م ا ن هو هو هذا الاعتقاد اعتقاد بالقلب ق و ل باللسان وعمل بالجوارح او الايمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص ب ا ل م ع ص ي ة وهذا بخلاف المرجئه ة الذين اخترعوا جنس العمل وقالوا جنس بان ن يتنافى ا كمال وهذا ك شروط وشروط معا صحة منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة والذي عليه السلف رضوان الله عليهم هو أ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل يزيد وينقص يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص ب ا ل م ع ص ي ة أ م ا تقسيم ا ل إ ي م ا ن إلى شرط كمال وشرط الصحة شرط وشرط أو إ ل ى جنس عمل أ و غير ذلك فهذا كله من ا ل أ م و ر المبتدعه التي ابتدعتها ف ر ق ة المرجئه ة فرقة المرجئة ا ل ط و ر شطر الإيمان الطهور إ ي م ا ا ن ل شطر ا ل إ ي م ا ن والحمد لله تملا الميزان الحمد لله تملا الميزان هنا ذكر الله تبارك وتعالى بالحمد والحمد معناه او في اصح ما قيل في الحمد كما ذكر ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ابن قيم ا ل ج و ز ي ة قال هو ذكر الله بصفات الكمال مع ا ل م ح ب ة والتعظيم هو ذكر الله بجميع صفات الكمال مع ا ل م ح ب ة والتعظيم ف إ ن خلا من أ ح د ه م ا فهو مدح إ ذ ا أ ث ن ى عليك أ ح د أ و مدحك أ ح د يمدحك أو أو ولا يمدحك تعظيم يجتمعان بإما محبة اجتمعان فإذا اجتمع صار حمدا ولا يجوز الحمد إ ل الا ل ل ه و يجوز ا لله ح م د إ ا ل ل لذلك ب د أ الله تبارك وتعالى كلامه ب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لذلك جاء في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه آه ف ي الحديث القدسي قسمت ا ل ص ل ا ة بيني وبين ع ب د ن ص ف ي ف إ ذ ا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي والحمد غير الثناء لذلك جاء في الأمر الآخر أو الآلة الأخرى الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي والحمد أيضا يختلف عن الشكر إذ جاء أيضا الحمد في عبدي يختلف أو أثنى أن عن هو متعلق ب ا ل ن ي ة وباللسان أ م ا الشكر فهو متعلق بالجوارح لذلك قال الله تعالى ب ا ر ك و ت اعملوا آ ل داود شكرا فمقتضى الشكر هو العمل أ م ا الحمد فيكون باللسان و ا ل ن ي ة فيكون باللسان والنية باللسان كالذي مات ابنه واطلعت ا ل م ل ا ئ ك ة عليه فلما س أ ل ه م الله تبارك وتعالى ماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع بقوله إ ن لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فالحمد لله التي هي بهذا المعنى تملا أ ل م ي ز الميزان ن ت م أ ا ل وهذا حق الذي يحقق هذه ا ل ك ل م ة تحقيقا صحيحا ويعرف معناها ويطبقها في أ و ق ا ت ه ا ل أ ن الحمد دائما يصدر أو يصدر منك عند الابتلاء عند الابتلاء والشكر يصدر منك عند اعطاء احد لك شيء يعني معنى هذا الكلام ان الله تبارك وتعالى اذا ابتلى العبد يريد منه ان يحمده على ذلك الحمد يكون في السراء والضراء الحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله على كل حال أ م ا الشكر فهو بمقابل خ د م ة أ و بمقابل فعل ب ب م ق ا ل فعل ل أ ن الله تبارك وتعالى لما قال اعملوا ال داود ش ك ر ا قدم لهم الخيرات ا ل ك ث ي ر ة لذلك لا بد أ ن يشكرون والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس ف إ ذ ا قدم أ ح د وفعل لك شيء أو قدم لك شيء تشكره وهذا من حسن إسلامنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه ان جعل هذا الامر شرعا اذن الشكر يكون مقابل شيء اما الحمد فهو يكون في السراء والضرر لذلك الحمد تملا أ ل م ي ز الميزان ن ا ح د لله تملأ ل م ا وهو ميزان الأعمال هو ميزان ا ل أ ع م ا ل ل أ ن ه ا ع ظ ي م ة عند الله عز وجل وكما جاء في الحديث الفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إ ل ى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهذا الحديث ختم به ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله صحيحه ي س ت د ل بشيء ويستشهد بشيء هو قبول خبر الاحاد في العقائد و ا ل أ ح ك ا م ل أ ن هناك من يطعن في خبر الاحاد ويقول ليس بشيء ويقول لا نقبله لا في العقائد ولا في ا ل أ ح ك ا م فختم به ا ل إ م ا م الحافظ البخاري رحمه الله صحيحه و أ خ ر ج ه أ ي ض ا ا ل إ م ا م مسلم إذن بذلك هذا يتبين لنا تبين لنا أن هذا الفضل الكبير من الكبير تبارك وتعالى بأنه الفضل الله حمد ي م ل أ به الميزان ميزان ا ل أ ع م ا ل ويكون ذلك في ميزان الحسنات ل أ ن الميزان فيه ميزان ل ل أ ع م ا ل الميزان ميزانا للحسنات وميزانا للسيئات وأذكر هنا شيء للإخوة نقول يكون ميزانا وميزانا شيء أيضا وأذكر نشكر هو هنا أنه إذا أردنا أن هذا إذا أحد ج ع ل الله ذلك في م ي ز ا ن حسناتك ولا نقول جعل الله ذلك في ميزانك أ و ميزان أ ع م ا ل ك ل أ ن الميزان فيه الحسنات وفيه السيئات فنخصص بالقول ميزان الحسنات حتى يستجيب الله تبارك وتعالى لنا والحمد لله ت م ل أ الميزان وسبحان الله والحمد لله ت م ل ا ن ي أ و تملا ما بين السماوات و ا ل أ ر ض <تصفيق> هنا الجمع بينهما أ ي أ ن سبحان الله أ ي تنزيهه تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب والحمد لله وهو ذكره تبارك وتعالى بجميع صفات, المحبة مع بجميع صفات الكمال مع ا ل م ح ب ة والتعظيم جمعهما معا ت م ل أ ن ما بين السماوات و ا ل أ ر ض وذلك لعظمت لعظمه ا ل أ م ر هاتين الكلمتين <تصفيق> اشتملت على تنزيه الله تبارك وتعالى وذكر أ س م ا ئ ه عز وجل ونعلم أ ن السماوات و ا ل أ ر ض أ و س ع من ما بينهما أي السماوات والأرض أكبر بكثير وأوسع بكثير السماوات من الذي بينهما وهذا عندما نصف الله تبارك وتعالى به ننزهه ونعظمه تبارك وتعالى فلذلك ت م ل ا ن ي بين السماوات و ا ل أ ر ض ثم قال و ا ل ص ل ا ة نور و ا ل ص ل ان ة و ر أي أن ا ل ص ل ا ة نور في القلب أ و ل ا ثم يظهر في و ج ه الذي يحافظ على هذه ا ل ص ل ا ة نور ليس حسي ولكن نور معنوي يظهر عليه أ ث ر ذلك ويظهر بعد ذلك في ا ل آ خ ر ة أ ن الذين يصلون هذه العلامات أ و آ ث ا ر السجود تظهر وتضيء أ و تخرج نورا يوم ا ل ق ي ا م ة سواء كان من فعل الوضوء او ا ل ص ل ا ة لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امرنا معشر الانبياء ان نسجد على س ب ع ة اعظم س ب ع ة مواضع نسجد عليها الجبهة عليها والسجد الكفين والركبتين و م ش ت الرجل او اصابع الرجل وهي كلها م ت ج ه ة تجاه ا ل ق ب ل ة هذه مواضع السجود والله تبارك وتعالى يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أ ي د ي ه م و ب أ ي م ا ن ه م وهي أ ي ض ا نور ل ل ه د ا ي ة ليس فقط نور في الوجه أ و نور يوم القيامه في, وجوهه في وجوه المصلين أ و في اثار سجودهم ولكن أ ي ض ا هي نور للاهتداء و ا ل ه د ا ي ة ل أ ن ه لو ر أ ي ت شخصا يحافظ على الصلوات ا يهديه الله تبارك وتعالى إ ل ى الطريق الصحيح ومع الاستمرار في ا ل ص ل ا ة يخشع قلبه فتكون طريقا صحيحا ل ل ه د ا ي ة ثم قال صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ل ا ة نور هنا طبعا ا ل ص ل ا ة م ع ر و ف ة وهي ك م اقوال عرفها ف أهل ا ل و أ ف ع ا ل م خ ص و ص ة م ب ت د ا ة بالتكبير م خ ت ت م ة بالتسليم فهنا المراد بالصلوات ا سواء كانت ا ل م ك ت و ب ة او النوافل والصدقه ة ب ر ا والصدقة ن برهان الصدقه تدل على صدق صاحبها ومدى قربه الى الله عز وجل ل أ ن هذه الصدقات جزءا من أ م و ا ل ك تضعه لغيرك مرضاه لله تبارك وتعالى ولا يفعل ذلك إ ل ا الذي اراد أ ن يشتري ا ل آ خ ر ة ويترك ا ل أ و ل ى أ و يترك الدنيا لذلك في آ خ ر الحديث كما سياتي إ ن شاء الله تعالى فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها و ا ل ص د ق ة برهان و ل أ ن المال محبوب ويطلبه الناس وعزيز عليهم فالذين يخرجونه يخرجونه لله وهذه تكون ب ا ل ن ي ة والصدق و ا ل إ خ ل ا ص لله عز وجل حتى لا يكون صاحب ذلك أو صاحب هذه ا ل ص د ق ة من الذين تسعر بهم النار أ و ل ما تسعر رجل أ ن ف ق هنا وهنا و أ ت ي به في آ خ ر ا ل أ م ر في يوم الحساب ف أ د خ ل النار أ ع ا ن الله ي ا ك م منها ظن ب أ ن ه بذلك ينجى ويخرج من النار فقد قيل أنه منفق ولكن ليس في سبيل الله فالمال محبوب جدا والذي يخرجه لا بد أ ن يخلص العمل فيه لله تبارك وتعالى و ا ل ص د ق ة برهان يبرهن الشخص بهذه ا ل ص د ق ة على إ خ ل ا ص ه لله تبارك وتعالى و ص ح ة إ ي م ا ن ه و ق و ة يقينه لمن يصلح هذا العمل والصبر ضياء الصبر الذي يحتاج إ ل ي ه كل مسلم والصبر أ ق س ا م كما نعرف جميعا ص ب ر على ط ا ع ة الله و ص ب ر عن م ع ص ي ة الله و ص ب ر على أ ق د ا ر الله طيب ا ل ص و ت و د ه ا إ خ و ة طيب الحمد لله يارك الله إ ذ ن له ث ل ا ث ة أ ق س ا م ص ب ر على ط ا ع ة الله و ص ب ر عن م ع ص ي ة الله وصبرون على أ ق د ا ر الله فهذه ا ل أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة من حققها سمي صابرا لذلك وصف الصبر ب أ ن ه ضياء ب أ ن ه ينير لك حياتك ينير لك طريقك كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ولكن وصف الله تبارك وتعالى الشمس بالضياء والقمر بالنور لان الضياء يتبعه ح ر ا ر ة الشمس مع ما يخرج منها من نور به ح ر ا ر ة أ م ا القمر فلا هو نور فقط يضيء ليلا يرشد الماره مثلا أ و غير ذلك الصبر كذلك ل أ ن ه شاق على النفوس ويعاني منه كثير من الناس على الصبر على هذه الأقسام من حقق منها الأقسام حقق قسم من وقع في القسم ا ل آ خ ر وهكذا إ ل ا ما رحم الله فكانت له ح ر ا ر ة ضياء فلا بد من تطبيق هذه ا ل أ ق س ا م صبر على ط ا ع ة الله على أ و اوامر م أمر ر الله الذي أمر بها أ أ و الله التي أ م ر بها الله عز وجل وصبر عن م ع ص ي ة الله وعدم الوقوع في المعاصي و ا ل آ ث ا م وصبر على أ ق د ا ر الله إ ذ ا أ ت ى قدر نحمد الله تبارك وتعالى على ذلك ل أ ن أ ق د ا ر الله تبارك وتعالى حق والقدر سواء كان خير أ و شر فهو خير ل ل إ ن س ا ن كما بينت ذلك بيانت في الحديث القران ا ا ل ل و ق ل ق ر آ ح ج ة لك او عليك ا ل ق ر آ ن هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق تكلم الله به ح ق ي ق ة لفظا وحرفا على خلاف ما, قاله أو ما قالته ا ل أ ش ا ع ر ه و أ ه ل الكلام والمعتزله وغيرهم من الفرق ا ل ض ا ل ة ا ل ف ر ق ا ل ن ا ر ي ة أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فيقولون ب أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق منه ب د أ و إ ل ي ه يعود المتعبد بتلاوته المبدوء ب س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة بصورة والمختتم بصورة الناس المعجز الذي أ ن ز ل ه الله تبارك وتعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه ا ل ق ر آ ن هذا ح ج ة لك أ و عليك اما ل ان ل ل يجعله حجه د لنا, لا علينا إما أن يكون حجة لنا, ويشهد لنا و ط ب ق ن ا فكان ح ج ة لنا أ م ا إ ذ ا أ ه م ل ن ا و ت ر ك ن ا و ن س ي ن ا فهذا خطر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إ ل ى ربه يا رب إ ن قومي اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا و ه ج ر ا ل ق ر آ ن له أ ق س ا م أ و له طرق للهجر منها هجر ا ل ت ل ا و ة منها هجر التدبر منها هجر النظر في الكتاب منها هجر العمل به وغير ذلك فالهجر كثير وعلى من تمسك به نجا وفلح و أ ف ل ح ومن تركه ضل وخاب ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها فبين النبي صلى الله عليه وسلم أ ن كل الناس يذهبون إ ل ى أ ع م ا ل ه م و إ ل ى حياتهم أ م و ر ه م ا ل د ن ي و ي ة كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها فمنهم من يعتق نفسه أ ي ينجيها من التعب والهلاك والفساد ومنهم من يوقعها في الهلاك أ و موبقها يهلكها بحسب عمله ف إ ن كان هذا العمل ب ط ا ع ة الله عز وجل واستقام على ش ر ي ع ة الله عز وجل في عمله فقد اعتق نفسه وحررها من رق الشيطان والهوى والنفس وان كان عمله سواء كان اي عمل ليس على مرضاه الله وليس على منهج الرسول صلى الله صلى عليه وسلم فقد أ ه ل ك نفسه فهذا حديث عظيم فيه فوائد وعبر و إ ن كان يحتاج إ ل ى شرح أ ك ب ر و أ ك ب ر ولكن تذكير فقط لعل الله تبارك وتعالى يجعل هذا المجلس فيه ملائكه ة يكتبون ما نقول ويستغفرون الله لنا فعلينا التمسك بسبيل المؤمنين وبالمنهج الصحيح و أ ن نطهر أ ع م ا ل ن ا من الشرك والرياء والتسميع والبدع والهوى والضلال وان نسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه الكرام و أ ن نجعل لشرائع ا ل إ س ل ا م حظا من التدقيق في ا ل أ ع م ا ل فيها حتى ن أ خ ذ ا ل أ ج ر كاملا إ ن شاء الله عز وجل فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو و م ب ق ه او صلى الله عليه ع ل آله ل ى وصحبه و س موبقها كلمات من فهمها ط سار على الدرب على فوصل ونجا وفاز ومن خالفه ضل و أ ض ل الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم على حسن انصاتكم وحاولت اتي على المهم من الكلام بدون إ ط ا ل ة تؤذي ا ل ا خ و ة ل أ ن النفس تمل ونحن جميعا نذكر بالله تبارك وتعالى فالحمد لله رب العالمين ن وأحسن الله إليكم وإن موعدنا بارك بتوقيت تبارك الله جميعا الله شاء الله تعالى موعدنا في مثل هذا الوقت في الحديث عشر بتوقيت مكة المكرمة حفظه الله تبارك وتعالى عشر فيكم إليكم مكة مثل حفظه في في م يوم السبت من كل اسبوع ان شاء الله عز وجل على غ ر ف ة اخ ي الحبيب زهير ا ل ق ر آ ن الكريم بالقسم المغربي سلمها الله تبارك وتعالى من البدعه امين طيب الحمد لله رب طيب ل ل رب استظهار يريد يستظهر طيب العالم المت ان كان مسألة ان احد او هناك اشكال في الشرح ف ل ت ف ض ل ان شاء الله ع ل ى ا ل ا خ و ة لكن لو كان هناك سؤال فيكون في الموضوع ان شاء الله بارك الله فيكم ي ع ن ي لعل ل ا د ر و س ط ا ل ت في شرحي النووية يعني ا ل ي و م ا ل م ج ل س الرحمن ا الرحيم لعل الدروس طالت في شرح النوويه أ ن ن ي أ س ي ر في الشرح بشيء من ا ل إ ي ض ا ح والتفسير حتى يعم النفع وتزداد الفوائد فكان الذي سرت عليه حديث في ا ل م ر ة الواحده ة المرة الواحدة حديث الحديث شرح قد في المرة الواحدة إن رأيت إن أن بعض المعاني ربما ذكر آخر تأتي في حديث جمعت بين الحديثين إ ن شاء الله عز وجل لكن لا يستطول ف ق ا ل إ ا ل ا خ و ة الدروس أو ا لانه م ح ر ا ت ل أ ليس المهم الوقت ولكن المهم النفع والافاده إ ف د ة يعني نخرج ب و ئ من الشرح أفضل من أن نجعل الشرح أفضل دورة مكثفة في شرح مكثفة متن معين في هناك شرح للمصنف نفسه وهو شرح أ ب ا زكريا يحيى بن شرف النووي شرح مبسط يفك ع ن ي ي العباره فقط ويستشهد ببعض ا ل أ ح ا د ي ث أ ي ض ا ويستجهد بأقوال أهل قبله العلم من قبله أبي زكريا بن زكريا يحيى شرح ف النوم وهناك ش ر أيضا طيب وجيد وهو للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأنا وجدته ا ن و من ف ت ر ة مطبوع ولله الحمد وهناك أ ي ض ا شرح للشيخ صالح ال شيخ حافظه الله يعني لو جمعنا بين هذه الشروح كان هذا طيب جمعنا عز كان إن لو الشروح الله وجل هذا شاء هذه ل أ ن من كل شيخ سنستخرج فوائد ل أ ن كل واحد ليس كغيره هناك شخص تخرج منه بفوائد عقائديه ة ن نحوية ا بفوائد ك شخص تخرج به أو فيه بفوائد حديثية وآخر به فيه أو حديثية وهكذا ففي الشرح أ ن ا منهجي لا اقتصر على شرح معين يعني ربما المتن الواحد اتي ل م ن الواحد آ ت ب أ ك ث ر من خ م س ة شروح و أ د ر س ه ا كلها فهذا يكون فيه نفع أ ك ب ر إ ن شاء الله عز وجل طيب بارك الله فيكم نفع الله بكم طيب فيكم بارك بكم الله الله نفع القس اندرسن هل قيل هنا أ ن الصبر ضياء بسبب أ ن ه فيه م ش ق ة أ ن الصبر لا يفعله أ و لا يطبقه إ ل ا القليل فكان الضياء الذي وصف في الشمس يوصف في الصبر ل أ ن الشمس لها نور ولكن هذا النور فيه ح ر ا ر ة إ ن كانت هذه ا ل ح ر ا ر ة لها فوائد في أ ش ي ا ء ولها مضار في أ ش ي ا ء أ خ ر ى بحسب صاحبها يطبقها تطبيقا صحيحا المستعمل الأمور الصلاة أيضا أنها الذي لهذه تجعل من نور في نورا سواء كان هذا النور حسي أ و معنوي سواء كان هذا النور في الدنيا أ و في ا ل آ خ ر ة سواء كان هذا النور يدل على طريق هدايه ة ل أو له ا ذ او ي ك ن متقارب لا ك ن ليس ش ر ط أن بأن أعلم نقارن بين الشمس والقمر الشمس الصبر والصلاة هكذا الله الحبيب أخي وصلت وإياكم نفع الله اكتفي إ ن شاء الله تعالى بهذا وشكر الله لكم حرصكم على العلم و ن س أ ل الله أ ن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتنا جميعا ويجعله قياما لليل ل ل أ ن السلف رضوان الله عليهم كانوا يقيمون ا ل ل ي ل ة بطلبهم للعلم يقيم الليل بطلبهم للعلم ليس فقط ا ل ص ل ا ة هي التي يعنى بها قيام الليل ولكن إ ذ ا طلب العلم ليلا وسهر في تحصيل العلم لنفع الآخرين فكان هذا أفضل من صلاة النافلة وكان الصوت واضح وكان لنفع أفضل من طيب طيب يعني السلف ربما الله عليهم يقولون ب أ ن ما ع ب د الله بشيء أ ف ض ل بعد الفرائض سوى ط ل ب ا ل ع ل م يعني بعد الفرائض أ ف ض ل شيء تتقرب به إ ل ى الله تبارك وتعالى هو طلب العلم لما فيه من نفع نفسك ونفع غيرك ل أ ن ك أ و ل ا ترفع الجهل عن نفسك ثم ترفع الجهل عن غيرك وبالعلم وذاك بدون وتعالى يستوي يعلمون بين تبارك هذا أما فلا الله قال الذين علم يصلح لذلك قل هل تستطيع تميز شيء أن والذين لا يعلمون فهذا فضل عظيم فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ل ن ح ت د ي لولا أن ه د ان ا ل ل هدانا ا ل ح م لله رب ل ل ع ا م ي نسى ل ل ل ه أن ن ي ج ع الله كما ا ق ا ن ب ي صلى ل ل ا عليه عز العالمين وسلم الله الدين الله الله وجل شكر الله لكم والحمد لله يريد خير يفقه في يريد خيرا به وأبدا نسى من دائما أن بنا إن شكر رب شاء